نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة جميع البشر عن أن يعبدوا إلها آخر معه وأخبرهم أن المعبود المستحق لأن يعبد وحده واحد ثم أمرهم أن يرهبوه أي يخافوه وحده لأنه هو الذي بيده الضر والنفع لا نافع ولا ضار سواه وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين وقوله الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وبين جل وعلا في مواضع أخرى استحالة تعدد الآلهة عقلا كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقوله وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا والآيات بعبادته وحده كثيرة جدا فلا نطيل بها الكلام وقدم المفعول في قوله وإياه يفرهبون للدلالة على الحصر وقد تقرر في الأصول في مبحث مفهوم المخالفة وفي المعاني في مبحث القصر أن تقديم المعمول من صيغ الحصر أي خافوني وحدي ولا تخافوا سواي وهذا الحصر المشار إليه هنا بتقديم المعمول بينه جل وعلا في مواضع أخر كقوله فلا تخشوا الناس واخشوني الآية وقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الآية وقوله إنما يعمر وساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله الآية وقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وله الدين واصبا الدين هنا الطاعة ومنه سميت أوامر الله ونواهيه دينا كقوله إن الدين عند الله الإسلام وقوله ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والمراد بالدين في الآيات طاعة الله بامتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي ومن الدين بمعنى الطاعة قول عمرو بن كلثوم في معلقته وأياما لنا غر كراما عصينا الملك فيها أن ندينا أي عصيناه وامتنعنا أن ندين له أي نطيعه وقوله واصب أي دائما أي له جل وعلا الطاعة والذل والخضوع دائما لأنه لا يضعف سلطانه ولا يعزل عن سلطانه ولا يعان ولا يغلب ولا يتغير له حال بخلاف ملوك الدنيا فإن الواحد منهم يكون مطاعا له السلطنة والحكم والناس يخافونه ويطمعون فيما عنده برهة من الزمن ثم يعزل أو يموت أو يذل بعد عز ويتضع بعد رفعه فيبقى لا طاعة له ولا يعبأ به أحد فسبحان من لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وهذا المعنى الذي أشار إليه مفهوم الآية بينه جل وعلا في مواضع أخرى. كقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وقوله تعالى خافضة رافعة لأنها ترفع أقواما كانت منزلتهم منخفضة في الدنيا وتخفض أقواما كانوا ملوكا في الدنيا لهم المكانة الرفيعة وقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ونظير هذه الآية المذكورة قوله ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب أي دائم وقيل عذاب موجع مؤلم والعرب تطلق الوصب على المرض وتطلق الوصوب على الدوام وروي عن ابن عباس أنه لما سأله نافع بن الأزرق عن قوله تعالى وله الدين واصب قال له الواصب الدائم واستشهد له بقول أمية بن أبي الصلت الثقفي وله الدين واصبا وله الملك وحمد له على كل حال ومنه قول الدؤلي لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصبا ومن من قال بأن معنى الواصب في هذه الآية الدائم ابن عباس ومجاهد وعكرمة وميمون ابن مهران والسدي وقتاده والحسن والضحاك وغيرهم وروي عن ابن عباس أيضا واصبا أي واجبا وعن مجاهد أيضا واصبا أي خالصا وعلى قول مجاهد هذا فالخبر بمعنى الإنشاء ايرهبوا أن تشركوا بي شيئا وأخلصوا لي الطاعة وعليه فالآية كقوله افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون وقوله الا لله الدين الخالص وقوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله واصبا حال عمل فيه الظرف وقوله تعالى أفغير الله تتقون أنكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة على من يتقي غيره لأنه لا ينبغي أن يتقى إلا من بيده النفع كله والضر كله لأن غيره لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم يرده الله لك ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك وقد أشار تعالى هنا إلى أن إنكار التقاء غير الله لأجل أن الله هو الذي يرجى منه النفع ويخشى منه الضر ولذلك أتبع قوله أفغير الله تتقون بقوله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ومعنى تجارون ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة عند نزول الشدائد ومنه قول الأعشاء أو النابغة يصف بقرة فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف وتجأر وقول الأعشى يراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا ومنه قوله تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون وقد أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يلذك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده الآية وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الآية وقوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا الآية وقوله قل افرايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته الآية إلى غير ذلك من الآيات وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي حديث ابن عباس المشهور وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف بهذا أيها المستمع الكريم نكتفي ولنا لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته